هذا البرهان الرابع منقول من الشيخ العراقي رحمه الله في, تقري في تقرير تلميذ من تلاميذه ناغل عنه وهو برهان غريب غريب الى حد أستاذنا يقول انا احتمل ان يكون هذا خطا من المقرر مسكين المقرر يكتب شيء اذا طلع صحيح ينسب الى الاستاذ واذا طلع خطا ينسب يقال لا بد هذا خطا مقرر فاستاذنا على الشكل يقول, يقول انا احتمل أن يكون هذا خطأ المقرر برهانه ما يلي يقول تقييد شيء بما هو أخص منه مطلقان مصاوق لتقييده بوجود نفسه لأنه أنا بين قوسين شارف هذا لأنه إذا وجد الأخاص وجد الأعم هذا واضح إذا وجد الأخاص وجد الأعم إذا وجد الفقيه مثلا وجد العالم وجد الأعمو في ضمنه فمثلا اذا وجد الفقيه وجد العالم الذي هو اعم في ضمن عام في ضمنه الاعم في ضمن الاخص موجود فيتقيد الشيء بالاخص فتقييد الشيء بالاخص منه يساوق تقييد الشيء بنفسه لان الاعم موجود في ضمن الاخص فلو قيد شيء بالاخص مين كانما قيد بنفسه لان الاعظم من الاخص موجود فكما يستحيل تقييد الشيء بنفسه كذلك يستحيل تقييده بما هو اخص منه واللصفه الموصله اخص مطلقان من ذات المقدمه ان الحصر النصله خاص اخص مطلقا وليس حتى ليس عموما من واجه لان ما اخص مطلقا فكيف يمكن تقييد تقييد المقدمه بالحصه الموصلة هذا الكلام يقول استاذنا وضوح بطلان هذا الكلام إلى حد لا نتوقع صدوره من المحقق العراقي يجعلنا نحتمل خطأ المقرر لأن الباطل إنما هو العكس وهو تقييد الأخص بالأعم تقييد الأخص بالأعم هذا هو الباطل لا تقييد الأعم بالأخص إنما هو تقييد الأخص بالأعام كتقييد الفقيه بكونه عالم الفقيه الذي هو أخص نقيده بالأعام هذا الباطل يقال لنا الفقيه باعتباره أخص فكل فقيه عالم بعد ما معنى أن تقيده بكونه عالم كل فقيه عالم لا معنى لتقييد الفقيه بكونه عالما أما تقيد العالم بالفقيه فهذا محقول العالم الذي هو أعان نقيده لأننا نريد, نريد أن نخصصه بقسم كما كما هو الحال في المقدمة التي خصصت بالموصل موصل أخص المقدمة يمكن أن تكون أعان يمكن أن تكون غير موصل لا يمكن ان يكون موصل فاذا اريد اخراج غير الموصل كما هو مذهب القائلين بالمقدمه الموصله بالحصة الموصله يقيدون الموصل والشيء اللا معقول هو ان الاخص يقيد الاعم فيقال الفقيه العالم إذا قيل الفقه العالم قيل له أجب يوجد فقيه ليس عالم حتى تقول الفقه العالم أما لو قال العالم الفقيه ما يقولون ليش تقول فقيهه يقول قلت فقيه حتى أخرج أخرج المهندس مثلا الرياضي أو أي قسم آخر أخرجه هذا فهذا الذي يقول بالموصل يريد أن يخرج غير الموصل ولهذا قال موصل هذا جواب أستاذنا وهو جواب متين ومعقول البرهان الخامس لاستحالة تعلق الوجود بالمقدمة الموصلة ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لو اتى بذات المقدمة فهل يسقط الامر الغير قبل ايتياني بهذه المقدمه او لا يسقط هذا السؤال اي القائلون بان الواجب هي المقدمة في الموصلة. المقدمه المنصله لو اتى بالمقدمه بذات الكبض الوضوء واجب غيري كما الضم اصبع ده لم يصلي هل سقط الواجب الغيري أم لم يسقط ماذا تقول فإن قيل بعدم السقوط وبقاء الأمر الغيري على حاله فهو طلب للحاصل إذا تقول أنه ما سقط هم يقال له تبضأ فهذا طلب للحاصل تبضأ بعده هم يقولوا يتوضع ولو أمرا غيريا يؤمر بالوضوء ثم معقول فإن قيل بعدم السقوط وبقاء الأمر الغيري على حاله فهو طلب للحاصل وليس هناك شيء يحرك المكلف نحوه إذ لم يبقى شيء يتحرك العبد إليه غير ذي المقدمة يجب أن يقال إلا صل هذا الأمر بالصلاة يبقى معقول أما الأمر بالوضوء يبقى عليه سوى سقوط توضع بعد كم مرة يتوضع إلا إذا أبطل وضوء خب هذا آخر وإن قيل بالسقوط إن قيل أنه يسقط حينما توضع رغم أنه بعد ليس موصلا يسقط الأمر بالوضوء إن قيل بالسقوط فسقوط الأمر لا يكون سقوط الأمر بحاجة إلى مسقط كما, كما واضح والمسقطات التي يمكن أن نعدها لكي نرى أنه هل هذا أو ذاك أو ذاك المسقطات عديدة نسأل ما هو المسقط هذا الوضوء كيف سقط السقوط لا يكون إلا بأحد الوجوه. إما بالامتثال إذا امتثل الإنسان الأمر سقط الأمر بالامتثال أو بالعصيان أن يعصي, أن يعصي الأمر حينما يعصي الأمر يسقط بالعصيان أو ارتفاع الموضوع أو أن الموضوع يرتفع يسقط باعتبار أن الموضوع ارتفع أو بحصول الغراب لفرد لا يعقل انبساط الأمر إليه لو أن الغرض حصل بفرد مستحيل أن ينبسط الأمر إليه فيسقط الأمر رغم أنه لم يمتثله ولم يعصه يسقط الأمر لأنه كان فردا ما ممكن أن الأمر ينبسط إليه لكنه على كل حال سقط بسبب هذا الفرد لخروجه لا يعقل انبساط الأمر إليه لخروجه عن القدرة التكوينية أو لحرمته عندئذ خب يسقط ارتفاع الموضوع أو بحصول الغرض بفرد لا يعقل انبساط الأمر إليه لخروجه عن القدرة التكوينية او لحرمته انا هنا بين قوسين مثلت لما يخرج عن القرية التكوينية مثله طبعا هذا المثال ليس فيما مما نحن فيما لا علاقة بالمغدبة نصل لكن مثلت بين قوسين للشرح معنى انه يخرج عن قرية التكوينية اقول بين قوسين ومثال ما خرج عن القدره التكوينيه هو نزول المطر على مكان كنا مامورين بتنظيفه وقد حصل تنظيفه بنزول المطر عليه وبعد سقط لان تنظيف حصل هذا, هذا مثال لما يخرج عن القدره التكوينيه خب نعود مرة أخرى إلى أصل البحث أما فإذن إن كان يسقط الوضوء بأي قسم من هذه الأقسم سقط بأي قسم من هذه المسقطات السقط أما فرض العصيان نقول عصا هذا الذي توضأ الأمر الغير غير بالوضوء المولى له المولى له يقول تمرأ إن كان سقط بالعصيان ما معصى هو في طريقه إلى إلى الطاعة توضأك كي يطيع الله بذلك كي يحصل الله بذلك أما فرض العصيان فما ضع البطلة فإنه في طريق الامتثال للعصيان ولو فرض أنه مات الآن فما ف... حصل على المقدمة المنصلة لأنه مات لو فرض أنه مات الآن هم لم يكن عاصيا هو إذا مات الآن سقطت تكليف عنه وليس عاصيا في احمال الاسيان ما موجود واما ارتفاع الموضوع تقول سقط بسبب ارتفاع الموضوع ارتفاع الموضوع ما صاير اذ لا الموضوع مسألة الصلاة لا يزال بعد ما مصلي تبضى لكنه بعد ما مصلي فبارتفاع الموضوع هام لم يسقط وقد كان الموضوع هو عدم الاتيان بذي المقدمه وهي الصلاة هذا بين قوسين قال انه وقد كان الموضوع هو عدم الاتيان بذي المقدمة وهي الصلاة واما عدم ان كان انبساط الامر عليه فغير صحفا ان كنت تقول هذا الامر لا يمكن ان ينبسط عليه هذا ام غير صحيح لا هو امر غير مقدور حتى لو ميت مره يقول لا تراضع الوضوء امر مقدور, مقدور. ولا هو فرد محرم حتى بالحرم يسقط هذا ما موجود فالمع... فالمتعين يعني هل مسقطات الشيء المتعين الذي يكون معقولا هنا هو الامتثال أن نقول قد حصل الامتثال بهذا الوضع ولا هذا سقط فإن كان هكذا هو الامتثال فهذا هو المطلوب إذا تبين أن هذا بعد ما صير موصله كذا ولم يصير ولم يصير موصل ما صير مع ذلك سقط الأمر بالوضوء ما ممكن أن يكون ساقطا إلا بالامتثال وهذا معنى أنه اذا امتثال المقدمة ليس منحصرا بالموصل هذا الوضوء سقط وبسبب الامتثال سقط يعني اذا الواجب إنما هو نفس المقدمة وليس المقدمة الموصلة هذا بيانه صاحب الكفاية رغم أن هذا البيان باطل وطبعا بطلانه سنبين إن شاء الله بكر بالليل الدرس تعطيل بعد بكر بالليل إن شاء الله نبين البطلان